كنا ظالمين، فنضع الموازين القصّل يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً، وإن كان مثال حبة من خردل أتينا بها، وكفّبنا حاسبين.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 قَالُوا رَبَّنَا أَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين فتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين